يجب سبعة وعشرون سبعة وعشرون في الفندق الوصول في الفندق الوصول كن مي هونغ واقع مي كا. عندكم غرفة خالية. عندكم غرفة خالية. دي شان جونغ هونغ لال كا. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. ي شان ش ي ميلر كا. س م ي ميلر. س م ي ميلر. د ي ش ن ت ن ـ ا ن ه و ن غ د ي و ك ا أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. د ي ش ن ت ن ـ ا ن ه و ن غ ك و ك ا أحتاج لغرفة سريرين. ح ت ا ج لغرفة سريرين. ه و ن غ راكـا ك ي ن ت ه و ي ك ا م سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ دي شان ياه د ا ي هونغ تي مي هونغ نام كا. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. دي شان ياه د ا ي هونغ تي مي ف ق بوا كا. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะอาจุ่มคินอันอาระหลุร์ฟะอ ر จุ่มคินที่นี่มีโรงรถไหมคะอ่มจะดูห์น่ามควิฟซีอาร์ตอาจุ ا มจะรที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะอาจุ่มจะ خزينة أمانات. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ تيني <تسجيل> <تسجيل> مي เครื่อง ف ا ك مي كا؟ أ يوجد هنا جهاز فاكس؟ أ يوجد هنا جهاز فاكس؟ دي دي. شان أؤخذ <أو> هوني كا. <خا> جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. <تسجيل> أنا أخذ الغرفة. ن ا هونغ كا. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. ن ي ك هنا أمتعتي. هنا م ت ع ت ي ب ر ك ا ن ي ك متى يكون الإفطار؟ متى يكون ا ل ا ف ط ا ر بريكان ه ا ن ون؟ كي مون؟ ك متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ بريكان ه ا ن ين؟ كي مون؟ متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟